بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موثقين والمشركين موثقين حتى تأتيهم البيان رسولٌ من الله يتلُّصُحُ ثم مطهرة فيها كتبٌ قيِّمة وما تفرَّق الذين أُوتُوا الكتاب إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ إِلاَّ من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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار